لا أقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين قالوا ان الاه ربنا منقلب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 وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قالوا نقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم واننا فوقهم قاهرون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 وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقُصُّ مِنْ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ